وَإِنَّ لم نَصِيبَهُمْ نصيبهم غير منقوص فلا تكن أيها الرَّسُولُ الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم وإنا لأتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا ينبغي على كل إنسان أن ينظر في خطابات القرآن فهذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكفي مريه مما يعبد هذا وكذلك الإنسان مطالب ومخاطب بما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد الدليل بتخصيصه وربنا جل جلال لما ذكر قصص عبده الأوثان من الأمم السابقة وأتبع ذلك بذكر أحوال أصحاب الشقاء وأصحاب السعادة بين للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال الكفار من قومه وأنهم متبعون لابائهم كحال من تقدم من الأمم في اتباعهم آبائهم في الضلال فقال تعالى فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء أي فلا تكن يا محمد في شك مما يعبد مشركو قومك من الأصنام أنه باطل وأنه ضلال وشرك بالله ولذلك كل من أتى بالشرك وأتى بمعابد الوثنية داخل يعني داخل في هذا وأن الذي فعل هذه قد ارتكب الإد العظيم من فتح معابد الكفار فقد أتى الإد العظيم فلا نؤمن بهؤلاء ولا نتقرب إليهم ولا نحبهم وهكذا فينبغي على الإنسان أن يحذر الشرك وأهله قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أي ما يعبد هؤلاء المشركون إلا كعبادة آبائهم من قبل فهم يقلدونهم بلا حج قال وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقص أي وإن سنوفي هؤلاء المشركين حظهم مما كتب لهم من الخير في الدنيا وحظهم من العذاب في الآخرة كاملا بلا نقص طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر ولذلك وجود هذه النعم عند الإنسان ليس معنى أن الله راضيا لكن الله سبحانه وتعالى يمد الإنسان لأجل أن يختبره ولأجل أن يبتليه والذات ينبغي على الإنسان أن يراقب هذه النعم لو أن العبد وقف عند عند نعمة من نعم الله فشكر ربه على إيجادها فيه منذ بدء خلقه لوجب لو عليه أن يشكره سبحانه على دوامها ما دامت هذه النعمة فيه فلو فعل ذلك كان العبد مقصرا في أداء شكر ما بدا له من نعم الله عليه ولو فرض ذلك لكان مقصرا في أداء ما خفي من جليل النعم ولو فعل ذلك كان مقصرا في اداء ما خفي من لطيف النعم وربنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلم إذا هذه النعم ينبغي على الإنسان أن يجعلها في مرضات مستيها فربنا جل جلاله يرزق الجميع وكثب للجميع حظهم من الأرزاق فقال هنا وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقص وذلك وجود النعمة عند الرسالة ليس معنى أنه مستحق لها لكن الله سبحانه وتعالى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 ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا وإن الكافرين من يهود ومشركين في شكل من القرآن موقع في الارتياب فربنا جل جلاله لما بين في الآية السابقة إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد بين أيضا إصرارهم على انكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بكتابه وبيّن تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وربنا جل جلاله ضرب مثلا واحد وهو مثل قريبه هو أنه لما أنزل التوراة على موسى اختلفوا فيه فقبله بعضهم وانكره آخر وذلك يدل على أن عادة الخلق هكذا كثيرا ما ينكرون آيات الله تعالى إذن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه أي ولقد آتينا موسى التوراة فاختلف قوم موسى فيها فامن بها بعضهم ولم يؤمن بها آخر فلا تحزن يا محمد من تكريب مشركي قومك بما آتيناك من القرآن طبعا هذا فيه تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمل يعني دقة ورقة نوفل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك قال او مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وربنا قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين اي عالمين زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فقال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم أي ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد بتأخيرهم وعدم معالجتهم بالعذاب رحمة بالعباد حتى تبقى مدة لا لأهلكهم في الحال وميز بين أهل الحق بنجاتهم وأهل الباطل بهلاكهم إذن ربنا جل جلاله يختبر الجميع حتى في التأخير يختبر الجميع وربنا يقول وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة هذا الموعد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وربنا قال ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ربنا بصير بالعباد ويحاسبهم قال الله تعالى وإنهم لفي شك منهم ريب أي إن المنتسبين إلى كتاب موسى عليه الصلاة والسلام لفي شك من أمر كتابه التوراة موقع في الريب هذا الشك يوقعهم في الريب والتهم لموسى عليه السلام فلا يدرون هو أم باطل ثم قال الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء مع حال الكفار الذين أرسل الله تعالى نبينا محمد إليهم قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن كل من ذكر من المخلوقين وإن كل من ذكر من المختلفين ليثمن له ربك ايها الرسول جزاء أعمالهم فما كان خيرا كان جزاءه خيرا وما كان شرا كان جزاءه شرا إن الله بدقائق ما يعملونه عليم لا يخفى عليه من أعمالهم شيء إذا قف عند هذه الآية الكريمة وانظر إلى أعمالك أخي الكريم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أي وإن كل المختلفين ليوفينهم ليوفينهم ربك يا محمد جزاء أعمالهم يوم القيامة فيجازي كل إنسان بما يستحقه إذن ينبغي على الإنسان أن يرحم نفسه وأن جد بالعمل الصالح الذي يقربه إلى ربه قال إنه بما يعملون خبير أي إن الله عليم بأعمالهم كلها لا يخفى عليه شيء منها فربنا يعلم الظاهر ويعلم الباطن ويجازي العبد ثم قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله فامتث الأوامر واجتنب نواهية وليستقم من تاب معك من المؤمنين ولا تتجاوز الحد بارتكاب المعاصي. إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها تأمل هذه الآية الكريمة فاستقم كما أمرت حتى النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستقامه وهنا حينما قالوا الاستقامه خير من ألف كرامة وهنا حينما قالوا لعزة الاستقامة ومكانتها فنحن مأمورون أن نطلبها في اليوم سبع عشر مرة في خمس اوقات في كل صلاة في كل ركاة ونطلب من الله الهداية على على الصراط المستقيم إذا لما أخبر تعالى بعدم استقامة أهل الكتاب التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسر ويدوم على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله من الاستقامة فربنا جل جلاله قد حد الأشياء حدودا والإنسان ليس من حقه أن يتجاوز ما حده الله تعالى فتأمل حتى الامور الحلال ربنا قد جعل فيها حدا لا يحق للإنسان أن يتجاوز الحد الذي حده الله تعالى وتأمل هذه الآية وطيفة أن الخضاب للنبي ولمن معه وجاء التأكيد على من معه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك اي فثبت يا محمد على الدين الذي امرك الله به انت ومن اتبعك من المؤمنين الذين رجعوا معك الى طاعه الله وفي سوره فصلت قال فاستقيموا اليه واستغفروا يعني حتى الانسان يعني هذا الامر بالاستغفار بعد الاستقامه ان الانسان مهما حرص فقد يفوت شيء ومهما كان على الصواب فينبغي أن يستغفر لأنه لن يؤدي حق الله تعالى ولذلك كثير من العبادات ياتي بعدها ذكر الاستغفار لأهميته ومكانته كما أن المؤمن حينما يصلي يستغفر ربه بعد الصلاة والمتسحر الذي في الأسحار ويقيم الليل وبعد أن ينتهي يستغفر الله ونصوص عديدة في هذا ولذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم و ذلك حيث احد الاحاديث الكتاب جامع امه الحكم وقد شرحه شرحا بديعا ابن رجب الحنبلي حتى قال الاستقامه سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى ويسبل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك وتأمل قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا ما حده الله لكم من الاستقامة إلى ما نهاكم عنه وجاء التهديد بأن الله علم كما قال تعالى وأعلم أن الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا قال هنا إنه بما تعملون بصير أي ان الله بما تعملون أيها الناس بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم خيرها وشرها وسيجازيكم عليها لما أمر بالاستقامه ربنا جل جلاله قد حذرنا من شيء خطير وهو يضاد الاستقامة فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل وليس لكم من دون الله أولياء يمقدونكم منها ثم لا تجدون من ينصركم طبعا الذين يفعلون هامكذا كثر فبعضهم يأتي لاحد الظلم الذي يحادي الله ورسوله فيبني المعابد المحرمة وينشر الفساد والضلال وينثر وينشر الدعارة وغير ذات المحرمه ثم تجد شخص يضع صورته على الواتساب، أو يضعه في الحالة وهكذا وهذا يعني هذه الآية تحذر قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصروا مناسبة الآية لما قبلها أنه بعد أن نهاهم عن الطغيان الذي يشمل أصول المفاسد وكان هذا النهي جامعا لأحوال مصادر الفساد النفس نفس المفسد بقي ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه لذا نهاهم عن التقارب من الظالمين نهاهم عن التقارب مجرد التقارب نهاهم عنه كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا ما قال ولا تزنهن. قال ولا تقربوا الزنا لأن قربان الشيء يؤدي الوقوف فيها قالنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أي لا تميلوا أيها الناس إلى الظلمة فإنكم ان ملتم إليهم ووافقتبوهم على أفعالهم ورضيتم بها وداهنتموهم تصبكم النار قال ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا لأن الإسان حينما يوالي أعداء الله كأنه ترك موالاة الله تعالى أي ولا تجدون إن ركنتم إلى الظلماء أعوانا من دون الله ينفعونكم ولا تجدون من يخلصكم من عذابه. الذي يخلص من عذاب الله هو الإخلاص لله تعالى. وأن الإنسان يعمل لله. ثم قالوا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار. وهما أول النهار واخره وأقمها في ساعات من الليل إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل ألي هذه يعني هذه خاصة قال لمن عمل بها من أمتي إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمر بأمر عظيم فأمر بأعظم العبادات وبأعظم الأخلاق وهذه العبادات والأخلاق استعان بها على أمور الدين فأمر بالاستقامة ونهى عن الطغيان ونهى عن الركون إلى الظلمة ثم أمر سبحانه وتعالى بالعبادات الصالحات قال وأقم الصلاة طرفي النهار أي وأقم الصلاة المفروضة في أول النهار وآخره وهي صلاة الفجر والظهر والعصر قال وزلفا من الليل وتأمل فيه أن الإنسان ينبغي عليه يعني أن يواظب على العبادة في الليل والنهار وفي كل وقت من الأوقات طبعا وزلفا الزلف الساعات القريبة بعضها من بعض من أزلفه إذا قربه لأن كل ساعة منها تقرب من الأخرى وأصل زلفة يدل على اندفاع وتقدم في قرب إلى شيء ما وزلفة من الليل أي واقم الصلاة أيضا في ساعات من الليل وهي صلاة المغرب والعشاء وذلك تجد الآن صلاة المغرب قريبة على صلاة العشاء ليست بعيدة عنها ثم قال إن الحسنات يذهبن السيئات فالانسان دائما يعمل حسنات يتقرب الى الله ولأجل أن يتخلص من أضرار الذنوب اي ان هذه الاعمال الصالحه من الصلاه وغيرها تكفر صغائر الذنوب ولذا جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم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 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر إذا ينبغي على الإنسان ان يكثر من الحسنات ليتقرب بها الى الله عليه أن يكثر من الحسنات لتمها عنه السيئات عليه أن يكثر من الحسنات ليملى وقتها بالحسنات لأن الإنسان اذا أصبح لديه فراغ تدخل عليها باب السيئات ولكن الإنسان يضيق على السيئات بفعل الحسنات قال تعالى ذلك ذكرى للذاكرين من منا لا يريد الذكرى والتذكر أي ذلك الذي تقدم مما أمركم الله به ونهاكم عنه تذكرة وموعظة للمتعظين الذين يذكرون الله ويذكرون وعده ووعيده فيرجون ثوابه ويخافون عقابه ثم قال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تأمل أن هذه الآية عظيمة واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركول إلى الظلم إن الله لا يبطل ثواب المحسنين بل يتقبل منهم أحسن الذي عمله ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كان يعملوا تأمل إلى ما يتعلق بهذه الآية مع الآيات التي في قبلها مناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة وعقب النهي عن الركون إلى الظلمة لأن المأمورات لا تخلو من مشقة عظيمة صحيح أن الإنسان مكلف بما يقدر عليه لكن لا بد أن يكون فيها كلفة حتى يتبين المخلص من غير المخلص فهذه المأمورات لا تخلو من مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسب إذا قال واصبر فهو أمر بالصبر فيصبر الإنسان على طاعة الله بأن يأتيها كما يريده الله كما يريده الله إخلاصا ومتابعا يصبر على المعصي بأن لا يأتيها يصبر على المقدورات المؤلمة إذا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتأمل هذه البشارة العظيمة إذ جعل الله الصبر من الإحسان فالإحسان حينما يصبر يصبر لله تعالى مراقبا ربه أي احبس نفسك على طاعة الله وترك معصيته وتحمل أذى الكفار فإن الله لا يضيع ثواب المطيعين لله ويعطيهم ثوابهم كاملا غير منقص وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده على كل فعل صالح وعلى كل ترك من الأشياء المحرمة وعلى كل صبر وعلى كل أذى لا يصاب الإنسان من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطايا فهذه الآية آية عظيمة وتأمل أن الصبر قد ذكر في كتاب الله في قرابة مئة موطن والصبر منزلة عظيمة ينبغي على الإنسان أن يحتسب وأن لا يتمعر وجهه بل يصبر ويحتسب ويجد من الرضا في قلبه والسعادة في نفسه لأنه يحتسب عند الله الأجر الذي يعلم ما في قلبه ثم قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فهل لا كان من الأمم المعذبه قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض للمعاصيهم لم تكن منهم تلك البغية إلا قليل منهم كانوا ينهون عن فساد فانجاهم حين اهلكنا قومهم الظالمين واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك إذن هذه الآية الكريمة فيها حث جليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلاله إلى الخير والتحذير من الشر إذا لما بين ربنا جل جلاله أن الأمم المتقدمين يعني حل بهم عذاب الاستئصال بين أن السبب فيه أمران السبب الأول أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض والسبب الثاني قوله اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه يعني النعيم الذي تنعموا فيه واعطوا فيه فإذا أسباب الخلل ونحن الآن لما ندرس لما ندرس يعني دولة بني أمية أسباب الازدهار وأسباب الانهيار لماذا انهارت ننتفع منها لما ندرس أيضًا دولة الأموية الدولة العباسية جاءت بعدها لماذا فنحن الآن لما لما نقرا في كتاب الله هذه أسباب الأسباب أنه لا يوجد قوم ينهون عن الفساد في الأرض والثاني أن الناس قد اتبعوا ما أتره فيه أي اتبعوا هذه النعم ووضعوها في غير محلها فحتى ننتفع فعلينا أن لا نختر بهذه النعم التي أنعم الله بها علينا لأن النعمه إذا لم تقرب إلى الله فهي باليوم كل نعمه من النعم عليك أن تضعها في محلها الذي يريده الله تعالى وعلينا أن لا نترك النهي عن منكر وعلينا لا نقصر بالأمر المعروف، وتخيل أنك الآن قد أوتيت من الوسائل الكثيرة وتخيل أنك حينما تريد أن تعبر الصراط تجد أمامك من قد ظل يحاسبونك ويسألونك عن الدعوة إلى الله يسألونك عن علمك بلغة القرآن وفهم القرآن وثمة ملايين بل مليارات لا يفقهون لغة القرآن وأنت مطالب بتبليغ رسالات القرآن فتخيل أخي الكريم أنك ستوقف وأنك ستسأل وسوف تسأل عن تبليغ الآيات وارجع إلى سورة, آل سورة الأنعام والآيات 69 و71 حتى تفكر أنك ستسأل عن الآخرين إن لم تبلغ لهم رسالات رب العالمين فربنا يقول فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أي فهلا وجد من أهل القرون الماضية الذين أهلكناهم بذنوبهم ممن قصصت عليك يا محمد نباءهم في هذه السورة بقايا من أصحاب العقول والإيمان والخير ينهون الناس عن الفساد في الأرض بالكفر والمعاصي فكان ينبغي أن يوجد والآن ينبغي أن يوجد قال تعالى إلا قليلا ممن أنجينا منهم وهي تدرك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلال إلى الخير والتحرير من الشر سبب للنجاة أي لكن قليلا لكن قليلا من أولئك كانوا ينهون عن فساد في الأرض وهم أتباع الرسل الذين انجاهم الله تعالى من الهلاك وتأمل على أن الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة فعلا وتركها فنفعل ما فعله ونترك ما تركه هو سبب للتباة وسبب للداوة إلى الله قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي واتبع الذين ظلموا أنفسهم من الأمم الماضية ما نؤعم فيه من لذات الدنيا وانشغلوا بها وأثروه على الآخرة قال وكانوا مجرمين والعياذ بالله تعالى الإنسان حينما يضع شيء في غير محله يكون قد اجرم أي وكان الظالمون المترفون مجرمين باكتساب الكفر والمعاصي فاستحقوا عقاب الله ثم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي. وتأمل اخي الكريم قال مصلحون ولن يقول صالحين فصلاح الإنسان لنفسه لا يكفي حتى يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير محذرا من الشر إذا لما لاح بما مضى أن العبر في الإهلاك والإنجاح للأكثر قرره وأكده وبينه فقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون فالغالب على عياد الله قد أهلكهم الله تعالى بسبب ما وقعوا فيه من الذنوب أيوما كان ربك يا محمد ليهلك اهل القرى بظلم منه لهم فربنا لا يظلم ولا يهضم والحال أن أهلها مصلحون في أعمالهم فالله تعالى لم يكن ليهلك قرية إلا وهي ظالم لنفسها كما قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وربنا قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وربنا جل جلاله قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فعلى الإنسان أن يحذر ظلمه وأن يحذر المعاصي ومن الظلم أن الانسان لا يدعو الى الله تعالى فينبغي على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يدل الى الخير تأملوا أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الكتاب والسنة مذللان ميسران مبسطان للناس فكل إنسان ينبغي أن يحمل راية الرسول صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكل من تشرف هذا هذه الرسالة وأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يقوم بهذا الأمر فإن قام فإنما يقوم لنفسه ومن قصر فإنما يقصر على نفسه من فوائد الآيات اولا وجوب الاستقامة على دين الله تعالى ف الإنسان لا يفعل الحسنات أحيانا ثم يتركها احيانا لا نحن مطالبون بالاستقامة على ما يريده الله تعالى ثانيا التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فيحذر الإنسان هذا الأمر لأن من أحب الله تعالى أبغض أعداء الله ثالثا بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئه فهذا باب عظيم جدا على الإنسان أن لا يقصر في الحسنة فيعمل بالحسنات ليتقرب إلى الله ويعمل بالحسنات حتى تمه السيئات ويعمل بالحسنات حتى لا يفتح بابا للسيئات رابعا الحث على إيجاد جماعة من اولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر وأنهم عصمة من عذاب الله فينبغي التعاون في هذا وينبغي على كل إنسان أن يسعى لهذا فهذا هو سبب النجاة من كل شر في الدنيا والآخرة وأما تركه فهو سبيل الشر في الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته